Szanowna Pani Wysoka Szanowna Pani Wysoka Szanowna Pani Wysoka Szanowna Pani Wysoka Szanowna Pani Wysoka Szanowna أجهدت تعبارنت اليك فحنت قبل حاديها فزكها يا كريم أنت همت إليك فلما أجهدت فحنت قبل حاديها فسينا <تصفيق> فت مما ألم بها فزكها يا كريم أن توالها همت إليك فلما أجهد التعب همت إليك فحنت قبل حادث